لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهادٌ مِن فَوْقِهِم غَوَاشَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا فنسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير